واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان على قلبها لتكون من المؤمنين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 ويبطش بالذي هو عدو لهما قال يا, موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بِالْأَمْسِ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 ووجد من دونهم ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قال لَا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال, فقال رب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 فلما جاءه وقص عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أريد أن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 لا نستنارا لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى انني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما رات تهتز كانها جنن ولا مدبرا ولم يعقب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 فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكم ما باياتنا انتم وما من اتبعكم الغالب فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى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 مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمين.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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَغَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ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 يك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسانة السيئة ومن رزقناهم يفقون وإذا سمعوا اللغو أعربوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم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 وما أمتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه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 قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئ الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 إن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز, وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبلي من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا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 وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن